والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادووا إن زعمتم أنكم إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين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 يا ايها الذين امنوا اذا نوديا للصلاه اذا نوديا للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون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 يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يوفكون وإذا قين لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم, لو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون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 يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبؤ الذين كفروا من قبل فذا قوة بال أمرهم ولهم عذاب لليم ذلك بأنه كانت آتيهم رسولهم بالبيانات فقالوا فقالوا أبشر يهدوننا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 والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم تغاب يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم تغاب ومن يومن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه نكفر عنه سيئاته وندخله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 يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده واحصلوا العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينة وتلك حدود الله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 فاتقوا الله يا أولى الباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكر رسول يتلوا عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعمل صالحة من الظلمات إلى النور وَمَن يُمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا نُدْخِلْهُ ندخله جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها أبدا قد احسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزلون أمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله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 خيرا كنا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة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 يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم, ويدخلكم جنات تجري من تحتها لنهار يوم لا يخز الله النبي أو الذين آمنوا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 امرأة فرعون اذ قالت رب بني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم بنت عمران التي احصنت فرجها التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين